بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواه بخشن مهربان يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم تسبحات خواهده كانت اولى آسمان كان و اولى زويدايا او خواهي باشاي چپاكو بگرد زالي كان هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين خواهو ذاتي دواران دا پیرغمبر یک لخویان د خوینیتو بسریاند نشانه کانی خو پاتی اندکات و قران فرموده پرسودین فردکات هرڅن اوان لمو پیش لګمرا چې آشکراده بون واخرین منهم لم ما یلحقو بهم وهو الحکیم وروا نشی کردو بونا او گلانی کی كهش هشتا پیا نگیشتونو مسلمان نبون واخوا ذلك درسته ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم او بهرچي خواي ايدا بهر کسي كه خوي بيوي واخوا خاوني بهرو بخششي گوريا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 وَقَدْ جَئْتَ رِجَكَ كَكْتَبَةِ چِزوري هَلگِرْتَبِ اي صَنْخِ رَافَن مُونَاي او گَلَيْ كَنِشانَكَ انِ خْوَايَن بَدْرُوزَانِي وَخْوَارَن مُونَي گَلِ استَمْكَارَ انَاكَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا فتمنوا الموت, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أي محمد صلى الله عليه وسلم بل أي أوانيك لسر ديني جولكن اگر پيتان وايك براستي اي ودوستي خوان بيزغل خلشيتر كواب داواي مردن بكن اگر اي ورازدكن ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وأوانهر جيز داوي مردنًا كان لبر أوجن هانيك بدستي خواي أنْ پيشي أنْ خستوا وَالخَوَى أَجَادَرَ بَسْتَمْكَرًا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ منه فإنه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادت فينبئكم بِمَا كنتم تعملون بلاي براستي أو مردني كلي رادكان بيغومان پيتان دقات و توشتان دبي لپاشان دقرينرين و بولاي خوايزانا بأشكراو نهيني انزاهوالتان پيدداد بوي كدتان کرد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 بە پلبرون بيا د خخواون نوێج حي و واز لە قين فرشتن بهێنن ئەوبوو ئوە تاقله ئەگەر بزان في الأفضض و ب قبلله الله كثير لا علىكم تفحون جا کات كێژي هەيني تەوابووئتر بلااو بن بەسەر زویدا. وذا ويرزق روزي خوابكن زوري ادي خوابكن بو او رزق هارو سرفراز ببن واذا راو تجاره او لهوانا فضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة الله خير الرازقين. هل كاريش بازرقاني يا كاريش بهودب بينن؟ بلاويل أكن بولا او بازرقانيا وتواب زيد يلن برا واستايل سردوانجا أي محمد صلى الله عليه وسلم. بلاويل أخواي ساكتر لشت بهودو بازرقاني وخوا باشترين الرازي درانا.